رداراً كثير رو والاتخ الله الذي تساءون به والأحام إن الله كان عليكم قيبة يا يوه الذي آمعمل تقل الله وقول قوللا سديدة يصح لكم عمل لكم يغصلكم ذ بكم و يط الله ووررسهم ف فذا فوز عظمة أما بعد فنصدق الحديث الكتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشاء الله الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع المستمسك به ما زلنا مع رمز او كل أصل العز والتمتين وأصل الرفع في الدنيا وفي الآخرة التمسك بالكتاب الله دل في علامة تركت فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا بعد ابدى كتاب الله وسنتي وقال الله جل في علا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقال الامام عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه حياكم الله عزيز سنكاته قال قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب ربنا الى الايات في سورة الرعب ما معها تفضل the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 يا ربي واقام الصلاه وانفق مما رزقناهم سرا وعانيه سرا وعلىنيه ويزرون بالحسنه السيئه اولائك اولائك لهم صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والبلائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقي ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار حسن الله خير نعم هذه الآيات مرتوطة بالآيات السابقة في قول الله جل في علاء والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم صرا وعلانيا في قول الله للفعلاء والذين صبروا الصبر هنا المقصود به الصبر على طاعة الله جل في علاء او الصبر عن معصية الله جل في علاء الحق بأن نقول بأن الصبر نصف الدين والصبر يحبه الله جل في علاء فقال علي ابن أبو طالب رضي الله عنه أرضاه الدين نصفان نصف, شكر نصف صبر نصف شكر وأرضل الطاعة على الإطلاق الصبر والصبر هنا المقصود به في هذا الباب هو الصبر على طاعة الله ذا لشعلان الصبر عن معصات الله ذا لشعلان الصبر على أخضار الله ذا لشعلان فمن تكملت عنده أنواع الصبر الثلاثة هذا الذي ارتقى المنازل العلا عند ربه دل في علاء وهذا الذي ينزل تحت قول الله إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صبر وأعظم, وأعظم الصبر على ذلك هو الصبر على طاعة الله دل في علاء على الأوامر لأن الأوامر هي أحب ما يكون لله جل في علاء ولذلك يخطئ كثيرا الناس عند عند تقييم الناس بال بالزلل الزل وارد على الجميع وأما الطاعات وإقامة الطاعات فهذه الطاعات هي التي تفرق بين بين, بين, بين الدرجات عند الناس لأن مسألة الطاعات وإقامة الطاعات تحتاج إلى جهد جهيد وإلى صدق في, في الطلب أما بالنسبة للمعاصي فتميل النفس إلى ذلك وجبل المرء على هذا وأيضا هو في جهل وفي ظلمة وغلبته شهوته لكن الطاعة لا تكون إلا من صادق مصدق إلا من صادق ومصدق وهو يسعى سعيا حثيثا لرضا ربه جل لذلك نقول الصبر افضل الصبر على طاعات الله جل في علاه الصبر على الواجبات الصبر على المستحبات الصبر على التقرب إلى الله جل بالصالحات والطيبات والحسنات والنوافل بعد بعد الواجبات والصبر الثالث الصبر على اقدار الصبر عن المعاصي الصبر على كف المعاصي وهذه ايضا وهذه ايضا لها معها من الدرجات العلى عند الله جل في علا لكن قد يدخل المرء كما كنا تحت قول انسلم غلبته شهواته والله يعذره يرى ما لا صبر له عليه والصبر ثالث الصبر على اقدار الله جل جلا في علا المؤلمه فان الله ما اصاب العبد بشيء إلا وقراد الرحمة فيه إلا وقراد الرأسة به إلا وقراد الخير له لو كانوا يعلمون فإن الله ما قدر على العبد إلا ما كان في مصلحته وما قدر على العبد إلا ما كان له من خير إما في العاقبة أو في المآل أو في الحال أو في غيره دائرة كمما لا يراه الإنسان والله جل وعلا يعلمه سبحانه وجل فعله لكن أنت على يقين من ذلك لأن الله دل في علا ارحم عليك من أمك ومن نفسك التي بين بين جنبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم هذه المراه طارحه ولدها او في في النار قال لا قال الله أرحم على عبادي من هذه في ولديه ولذلك الصحابه الكرام ضربوا لنا اروع الامثله في الصبر على طاعات الله دل في علا فمنهم كان يقوم يقوم الليل كله بليله ركعت واحده ويختم فيها القران كما كان في عثمان رضي الله عنه ارضاه كان يقوم الليلة كله في ركعه بركعة واحده يختم فيها القران وقد ورد في سنه صحيح ان ان عثمان رضي الله ان كان يختم القران في ليلة في في ركعه واحده طيله الليل فنزلت فيه الايات اما هو قامت اعناء الليل ساجدا وقائما يحضرون الاخره ارجو رحمه ربي وكان الصحابه الكرام يسارعون في الخيرات الواجبات ومع ذلك النوافل المستحبات النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له ربيع بن كعب الأسلامي قدم له الوضوء وكان سلم شاكرا كريما بأبه وأمه فقال له سلني فقال له أسألك مرافقتك في الجنة قال ربيع أو غير ذلك قال هو ذلك قال إذن فأعني على نفسك بكسرة السجود لذلك أبو ظرك أن يسجد كثيرا حتى أنكر هذه بعض التابعين فقال أما تعلمون من أنا أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوصاني قليلي وقال ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها ضرجة وحط عنه بها خطئة فكثرة السجد كان منها من هؤلاء الأفاضل الأماجد وكانوا يتنفسون على الخيرات كما كان المستنهى من همم وجاء عمر يسابق أبا بكر في النفقة وكذلك أصوان بن عفان من كثرة نفقته لله جال في قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عصمه ما فعله عدريهم وهذا سيأتي إن شاء الله قال والذين صبروا بابتغاء وجه ربي... ربهم فهنا الصبر أيضا إن كان صبرا فلا يكون صبرا من أجل أن يمدح عند الناس أو يكون صبرا من أجل أنه يخشى على مكاناته عند الناس أن تهتز أو سمعاته أو غير ذلك الصبر لا يكون صبرا حقا عبادة محض إلا إذا كان ابتغاء وجه الله جل في علا الله مخلصا له الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى, رأى الله به ومن سمع سمع الله به وما كان له دم واتصل بثت صفه الوجه لله جل في علاه وصفه الوجه ثابته, ثابتة عند الله جل في علاه او ثابته لله جل في علاه بالكتاب والسنه جماعه للسنه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هي ثابته ثابته وعليكم السلام ورحمه وبركاته هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة ويمنى الصفات الخبرية قال الله جل, جل في علاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهنا هذه إذبات لوجه الله جل في علاء لأنه أضاف الوجه للجل في علاء أضافت للموصوف وأما السن فكثير قال النسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بأبي وأمي الله من أن لذة النظر إلى وجهك الكريم وأيضا قد قال النسلم لسعد إن المقاس ما أنفق وما أنفقت نفقة صغيرة أو كبيرة حتى اللقمة تضع في فيه مرأة قالت ابتغي بها وجه الله إلا كانت لك صدقة فقالت ابتغي بها وجه الله فقوم من رزقناهم قال وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة يعني أتموها وإقامة الصلاة فالصلاة أفضل العبادات الصلاة هي الركن الركيم من هذا الإسلام بعد شهادتين فاعظم الأركان على الاطلاق هي الصلاة والخلاف الذي عنا عند بعض العلماء بأن الصيام أفضل من الصلاة لقول الله لفعلها أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وأبهما العطاء ليس مرجحا وإن كان يستانس به لكن هناك أدلة صريحة كثيرة وافرة متوافقة متوافرة على أن الصلاة هي أعظم أعظم أركان الإسلام ودعا ذلك قول, قول النبي السلام الصلاة خير موضوع وهذا نص من كلامنا السلام قال الصلاة خير موضوع فليستكسر أحدكم أو ليستقب لذلك كان صحابة الكرام أعظم الناس اهتماما بالصلاة كما كما سيأتي وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلاة في يوم والليلة من, من أحسن أدوهن وأتبركهن وخشعهن أو أتمركهن وخشعهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة فإذا, إذا فإذا صارحت أفلح ونجح وإذا فسدت خاب وخسر وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وجعلها النسلم على مفارقة بين المنافقين وبين المؤمنين وقد ورد بسند صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال وما كان يتخلف عنها إلا منافق إلا منافق عليم من النفاق, النفاق. ويتكلم على الجماعة ما يتكلم على أصل الصلاة هي خير موضوع جارك صدر البال بها والذين صبر ابتغاءها وجل ربهم وأقاموا الصلاة وإقامة الصلاة وإتمام الصلاة, الصلاة يكون بإتمام شروطها فالذي يتهاون في الودوء فإن عقابه وخيم لذلك قال أنا مرة من السلام على قبرين قال يعزبان وما يعزبان في كبير بل هو كبير ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من دوله وفيرا لا استفر قال لا يستنزه هذه لانها لانها تعمل النقصان في الصلاه أو تعمل البطلان في الصلاه عليه ثلاثه وهو في هذا الباب وايضا قال صلى الله عليه ويل للاعقاب من النار كل ذلك حفاظا على حفاظا على الصلاه لانها وسيله الى الصلاه او هي شرط من شروط من شروط الصلاه اذا قال واقام الصلاه للاهتمام السلف الكرام بهذه بهذا الركن العظيم الركين ترى ما كان يفعل الصحابة الكرام كانوا يكسرونها من النوافل وكانوا يواظبون عليها لا يتركونها كما قال مثلا من سابر على سنتين عشر تركعة في اليوم والليلة من الله له قصر في الجن وذكر سنتين عشر تركعة بسنتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وأربع بعد سنتين بعد الظهر وسنتين بعد المغرب وسنتين بعد العشاء هذا بحديث أم سلمة وحديث عمر عشر ركعات ولكن هي أكثر سنت عشرة ركعة فهذه رواتب لا تطرق بحام الحوال هي بمثابة السياج الذي يحافظ على على الصرايج فلا تهاول في النوافل بحام الحوال حتى لما شغلته الصدقه يا هو أمي فقام فقضى سنة الظهر بعد بعد العصر مع وقت نهي لكن قضاها بعدها بعدها للمواظبه للمواظبه عليه ف فالصحابه عليهم كانوا يحرصون جدا على على الصلاه وايضا العلماء والتابعين يقال بان الامام احمد كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعه واذا الصلاه الصلاه 300 ركعه هذه الصلاه يعني كأنه كان يخفف جدا في القراءة وهناك من الطلبة من يفعل ذلك لكن لا يصل إلى مثل هذا العدد لكن هو هو يعني يعلم بأن أن خير ما يحبه الله الذي فعله هذه الصواد من أنه وافل غير قيام الليل وإن كان العماء يرتبون الفضلة في ذلك هو قيام الليل الأفضل على الإطلاق الويتش طبعا الأفضل على إطلاق والحديث حديث يا أهل القرآن وحديث ضعيف لكن المعنى صحيح وقد قاله السلام صلاة الليل مثنا مثنا فإن خشي الصبح فليوتر بركعة, فليوتر بركعة فهو أيضا فإن الله العالى قال وردت للقرآن ترطيله وهذا في الليل يا أجوه المزمن قم الليل إلا قليلا وكان جبريل عليه السلام يقول وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قيام الليل سفرا ولا حضرا سفرا ولا, ولا حضرا وبعدها السنة الرواتب لأنها أشبه, أشبه ما تكون بالواجبات شابهت الفرائب لذلك كانت في الفضل السنة الرواتب وهي التي واضح علينا سلم حضرا لا سفرا ورغيبة الفجر هي أعظمهم والخلاف بينها وبينها الوت لأن السلم قال على رغيبة الفجر قال هي خير, ما خير مما طلعت عليه الشمس خير مما طلعت عليه شمس لذلك قال الله جل في علاء وصفا دقيقا لأهل الإيمان الذين يحافظون على الصلاة الذين يقيمون الصلاة قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا الصلاة الواجبات وعلى ذلك أتواع الواجبات بالنوافل قال وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما حليكم السلام وعلى ساته قال وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم المقصود بذلك أنفقوا من الأموال في طاعة الله للفعلات كما قال ابن عباس وغيره وابن عباس قال الانفاق المقصود به هنا الزكاة نقول نعم هو الأول دخولا الزكاة وعلى ذلك جميع النفقات والحق بأن الزكاة أيضا من أصلح الصالحات أن النفع فيها نفع متعدي لذلك علماء يقولون في النوافل أن القاعدة عند العلماء النفع المتعدي أعظم أجرا عند الله من النفع الذاتي فلو خيرت بين ساترك اعتين او او تتصدق بدرهامين تصدق بدرهامين لما فيه من من الفائده العظيمه ولما فيه من الخير بين المجتمعات الاسلاميه وبناء المجتمع الاسلامي المان المنشود فيكون هذا فيه وسائل التكافل الاجتماعي في هذا الباب بالنفقه والنفقه احب إلى الله جل وعلا فان الله جواد يحب كل جواد كريم لذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه دبريل بالقرآن فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة ولما سأل الرجل وأعطاه بين جبلين غنما بين جبلين فقاء وأفواب بين جبلين فقال أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وقد وكل الله ملكين كما في الصحيح يا في كل صباح اللهم اعط منفقا خلف واعط ممسكا تلفان ففكانوا على فقيرين يعني يدفعون باموالهم وكانوا على فقيرين يجدون بما بما عندهم وان كان جهد المقل هو من اعظم الطاعات قال وانفقوا من مرضاتهم واصل النفقه بعد الزكاه نفقه واجبه نفق على على الزوجة على الأهل على الأولاد على الأبوين قال النسلم كفى للمريء إثنان أن يضيع من يعود او ما يقوت فالأصل في ذلك ان النفقة الواجبة هي الأفضل والأحب إلى الله للأشعال كل طاعة الأفضل والأحب إلى الله الواجبات أولا ثم نوث لقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي من عاد لي وليا قال من عاد لي وليا فقد آذى انتوه وما تقرب إلي عدي بأحب إلي مما افترطته عليه وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترطته عليه علي علي فأحب شيء عند الله جل وعلا ما ما كان من الواجبات فالنفقة الواجبة على على الزوجة والأولاد من أفضل الطعام وثمهنا السلام صادقة عندما قال وحتى اللقمة ضعف في امرأتك فهي انك صادقه قال والذين صبر الذين صبروا والذين صبروا بتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سر وانا والنفقه كانت كانت شعار الصحابه الكرام احبكم الله حفظك أحبك رب يا عصام فالنفقه من اعظم الطاعات التي التي قد تقرر بها الصحابه الكرام وكما قلنا بان اسنان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان من أعظم الصحابة نفقة لذلك كان من أرفع الناس منزعة عند الله جل في علاه لما قال النسلم من, من يشتري ب روما وله بمثلها في الجنة فاشتراها عثمان وجعلها لله جل, جل في علاه اليهودي ما أراد أن يبيعها له باعها, باع باع باعها يوما وكانت له يوما فكان الصحابة الكرام يجمعون ما يريدون في يوم عثمان ولا يشترون منه شيئا حتى باعها كاملة له فجعلها لله فما لمستان هذا الهمم للنافقه لتجهيز جيش العسره جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وتكامل الامر عنده حتى قال لن صلى في ذهبي وفضتي فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما بعد اليوم ومعاذ من جبل رضي الله عنه كان يستدين ليجود ليكرم الضيفان لذلك حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان طلحه كذلك او لذلك اعطاه الاف مؤلفه عثمان بن عفان لانه يعلم انه أنه كان كان يكرم ضيفه جدا وكان يحب ذلك فكان كانت النفقة من داب بأصحاب رسول الله السلام علم أنه من أقرب القربات ومن أصلح في الصالحات ذلك أنفقوا ما امتلكوا من الأموال والذين صبروا ابتغاء واجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا فالسر وعلانيا قد تكون على النفقة وقد تكون على الصلاة والذكاة قد تكون على الصلاة وعلى النفقة واستPIح أنها عامة على الصلاة وعلى النفقة لأنه يصلي نعم يصلي الفرض علانية في المسجد ان كان في الجماعة وفي الليل يصري وحده سرا وفي البيت يصلي النوافل وحده لا يراه أحد فهيكون هنا سرا وعلانية نزلت أيضا ووقعت في للسلاة والنفقة الأصل فيها هذا الأصل فيها أنها تكون سرا وعلانية إن كانت علانية تكون توطى لولي الأمر من أجل الذكات حتى يوزعها على المستحقين أو على, أو على العمال الذين, الذين يتوسطون بين الذقراء وبين الأغنياء وهذه وكالة لا يجوز لهم أن يأخذوا منها بحال من الأحوال فهذه علنية ولأنها في العلنية أيضا فيها الدعاء لهم كما قال الله جاء على وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم وكان يدعو أنهم سلام اللهم صل على آل أبي أوفى وسرا وسرا, وسرا هنا في النفقة لذلك قال إنسان سبعة ظلمنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منه رجل يعني أنفق بيمينه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمين فلا تعلم شماله ما أنفقت يمين وهي كانت سرا لأنها أقرب إلى الإخلاص أقرب أيضا لعدم, لعدم, لعدم المن وأيضا فيها ما فيها من حفظ كرامة من, من يعطيه فهو الأفضل في ذلك أن تكون سرا وهذه من الله إبادة فيها الإخلاص قالوا أنفقهم لما رزقناهم سرا وعلانيا وهذه أيضا العلانية دلالة أنها, دلالة أنها جائزة لكن إذا خشع المرء الرياء في ذلك فلابد أن يجنب نفسه العلانية قالوا أنفقهم وما رزقناهم سرا وعلا لكن الفئدة ما هي الفئدة عندما يقول الذين صبروا وتغارجوا ما أقاموا الصلاة أنفقهم وما رزقناهم سرا وعلين مأ executة او أو قول الإيمانية التي يمكن أن نستلهمها من قوله أقاموا الصلاة أنفاء وأنفقهم رزقناهم سرا وعلن ما هي <تصفيق> اين اجابت حب العمل خالص لوجه الله الكريم جيد لكن نقول المساله على السر وعنيه سر وعانيه من ناحيه البيانيه وان ايمانيه في قوله الذين أصابوا القرآن والي ربهم وعقاموا الصلاة وأنفقوا ما لتقنهم فرا وعلانيا وطبع ممكن أن يقال في ذلك هو تدريب العبد إلى أن يستوي عنده السر والعلانية فيستثم له باب الإخلاص تدريب العبد إلى أن يستوي عنده السر والعلانية فيستتم له الإخلاص فهو إن الناس مخلص لله لا يعرف علاه لم يره أحد مخلص لله لا صدق العبودية حملته على الإخلاص لله جل, جل في علاه لذلك تفاوت المراتب والدرجات وتغاير الأحوال فيه كما قلنا تدريب المرء على, على تنطية القلب من الشوائد من الرياء والسمع وغير ذلك لا سواء كان سرا أو أو, على أو علانية فهذا فيها إكمال لدرجات العبودية في هذا الباب نعم قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم أقوى قال ويدرؤون بالحسنات السيئة ويدرؤون بالحسنات السيئة اختلف فيها العلماء على أقوال ويدرؤون يعني يدفعون ويدفعون بالحسنات السيئة والمراد هنا بها يعني يدفعون العمل الصالح الشر من العمل يدفعون العمل الصواب بالعمل الصالح, الصالح شر من العمل يعني إن كان في هناك عمل صالح فالعامل الصالح يدفعه هو هذا الأمر هو ان نقول ان, أن, أن العمل الصالح يجب العمل الاساس او قول الحسنه تذهب بالسيئه الحسنه تذهب بالسيئه وهذه مهمه جدا في هذا الباب اذا التعريف الاول في هذا الباب العمل الصالح والعمل الصالح يذهب بالعمل السيء العمل السيء من الخطيات من السيئات من الزلات من السقطات اللهم ما أكثر ذلك عندنا ففر لنا والهمنا الطاعات التي تمحو بها هذه الزلات فالحسنات يذهبنا السيئات وجاء صريحا في قول على أقمي الصلاة طرفين نهار وزلف من الليل الحسنات يذهبنا السيئات لما جاء الرجل أنه قال رسول الله قبلت مراعة في الصوق أعرفها قال فأتيت منها ما يأتي الرجل من جولي ولكني لم أطأ طهرني يا رسول أقم علي الحد سكت عنه الله سلم حتى قال له استتر وقال عمر ذلك فبعدما صلى الله وسلم قال تعالى أسبقت الودوء قال نعم قال صليك معنا قال نعم قال اذهب فقد غفر الله لك ثم استشهد بقول الله لفعله أقوم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذبن السيئة ما أتعدني بهذه الآية ما أتعد المسلمين بمثل هذا التشريع الرباني سبحان الله على رحمة الله ورعفة الله وكرم الله كلما أساء فأحسن فالحسن تجوب, تجوب هذه السيئة أعرف طالبا للعلم كلما أساء يذهب يحدثوا طاعة في نفس الوقت في هذا الباب يعني هو كان في صواة التسبيح حتى سيادة الناب شقة لمن لم يتمرس عليها سيقول لعلها تجوب بكل ما وقع منه من من سيئة فهو اللبيب هو الذي يعرف ركن هذه الآية العظيمة قال وادرؤون بالحسنة السيئة وعصل النسلم أنه قال اتقل لا حسو ما كنت وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها وفي رؤية قال إذا أسأت وهذا حديث مهم جدا من أرجل حديث قال فاذا اساءت فاحسن السر بالسر والعلانيه بالعالني بالعلانيه السر بالسر والعلانيه بالعالني السر بالسر والعلانيه بالعالانيه فقال له رجل يا رسول الله لا اله الا الله من حسنات قال هي أعظم الحسنات شوفون بالاقر الكريم وإن, وان كان قد عاقب ادما من اكل بشاء من الشجره لكن الحسنات تنادي فتجوب السيئات والطاعات تمحى بها الذلات بحال وإن بقيت ما بقيت تعييرا بقيت تذكيرا حتى, حتى, حتى يطلط في العبد فلا يقدم وأيضا حتى يعلم كيف الشكر لله دلت علىها في التوفيق بالحسنات التي التي تذهبنا السيئات قال إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعانية أو قال إذا أسأت فأحسن فأحسن في السر بالسر والعلانية بالعلانية قال اتق الله ثم كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها ولذلك نرى الصحابة الكرام كانوا يفعلون ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه في سورة الحديبية عندما لم يستطع التحمل فذهب الانسلام وقال ألسنا على الحق قال بلى قال أليس على الباطل قال أليس على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا قال إني رسول الله ولن يغذي الله قال أما قلت لي أنني سأتي وأطوف في البيت قال قلت لك ذلك هل قلت لك اليوم قال لا قال إذن ستأتي وستطوف ما استطاع أن يتقبل وذهب لأبي بكر فقال له يلزم غرزه هو رسول الله ولن يخذره الله وافق النساء في الصدقية تقدمت على الإلهام لذلك يقول وهذا الشاهد الذي أريده قال عمر أيها الناس اتهموا الرأي في الدين مع الأثر اتهموا الرأي في الدين قال ولقد رأيتني يوم الحديبين ثم قال وفعلت لذلك أفاعل هذا الشاهد الذي أريده قال وفعلت لذلك أفاعل اللهم رزقنا طاعة تجب بها ثلاث والسقطات والمعاصي والخطيات التي وقعنا فيها الله ارزقنا طاعه يا رب العالمين ترضى بها عنا وان تغفر لنا بها ما وقعنا فيها من الذنوب الغرض المقصود قال طال الله جل وعلا ويدرؤنا بالحسنه السيئه فيدفع السيئه بالحسنه سواء بالاستغفار أو الطاعات أو النفقة ابو بكر رضي الله عنه وارضى عندما عندما يعني احتدى على كعب او ربيعه بن ثابت الاسلمي ذهب ال يستسمح وقال ردها علي قصاصا فهنا الاصل ان الانسان كلما زل كلما اخطا فتح الله له الباب على مصرعيه حتى يرتضي حتى يمحى عنهما ما قدم وما اخر الا الحسنات يذهبن السيئات اقام الصلاه طرفي من الليل ان الحسنات يذهبن يذهبن إن الحسنات يذهبن السيئات قال اتق لاحظوا ثم كنت اتبع السيئه الحسنه تفطمها وخالق الناس بخلق بخلق حسن ولذلك كما قلت كان الصحابه الكرام من احسن منهم حمد الله ومن أساء اتى بالاحسان حتى يدفع به الاساء هذه هذا الأول في التعريف الثاني القول الثاني وادرؤون بالحسنات السيئه يعني يعرفوا بالظلم يعني كل من ظلمك وان تعفو عنه فهذا هو الاصل في أن تدفع السياده الحسنه وهذا لهم له من الاجر عند الله تبارك وتعالى بل ولهم له في القلوب بين المسلمين قال الله تبارك فمن فمنعفا وأصلح فاجره على الله فإن ابهى ملك العطاء فقد اوسع العطاء قال فمنعفا واصلح فاجره على الله فمن فمنعفا واصلح فاجره فاجره على الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من بدأ بالسلام يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من بدا بالسلام ولما قال سلم لسلمى س قال يا سلمى ملكت فزجح ارفق ملكت فزجح قال قال العلماء يعصى ان نظلمه وقيل أن يحلم على السفيه يعني كلما يعني سافئ هالمر كلما حالم عليه الحليم الكريم هذه ودفع سياة بالحسن وهذا الذي حدث مع النبي السلام عندما جاءه الأعربي يجذبه حتى يعني علمت علم الثوب في صححة تعالق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني ليس من مالك ولا من مال أبيك شوف يقال من لسيد الخلق أدي في ذلك ويقول له يعني حتى دون يعني الأدب المراعى قال أعطني فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك قال نعم وأمر الله بالعطاء وافتسم النبي صلى الله عليه وسلم فالحلم على على السفيه وكان من أعراض يقول أيكم محمد ولابد أن يقعون قال الله قال قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ومع ذلك كان الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلم على كل من جاهل عليه من أهل مكة وكان يدعو لهم ويقول الله مغفر لقومي فإنهم, فإنهم لا يعلمون أيضا في تفسير قول الله يفعله ويدرؤون بحسنات السيئة قال بعض العلماء يدفعون المنكر بالمعروف يدفعون المنكر بالمعروف في الأصل في ذلك من أنه من رأى فقال النفسنا من رأى منكم مقام في الغيره باللسان فإن نصعف قلبه وذلك أضعف الإيمان وقلنا اليد لا تكون إلا للأمر واللسان للعلماء والعامة وعلى ذلك القلب أو العالم يكون بالقلب إن لم يستطع لذلك السبيل وقد يكون باليد إن لم يأتي للمفسدة إن لم يأتي بالمسكدة في هذا الباب فوضر المنكر بالمعروف هذا ايضا من من النفع المتعدي وفيه معنى قول لا شعلها وادرقوها بحسانة السيئة وهذا دلالة وضحة جدا على مسألة من اجل المسائل ما هي يا شطار ليتكن تأتون بها اكون قد سعدت سعادة عظيمة طبعاً هذه المسألة, هو لا لا المسألة هذه تأتي على نشر العلم نشر العلم في ذلك فنشر العلم بذاته تكثير للسيئات نشر العلم بذاته دفعا للمنكرات فالبدعة ان أطلت برأسها هدمت السنن فنشر السنن في ذلك هو هو تمس ال ال البدع مع نشر السنن هو من أجل العبادات من أجل لأبدات فهو يدرأ السياب الحسنة العلم العلم اللي تمسي البدع والبدعة هدامة للدين هدامة للسنون هدامة للدين قال الله جعلها ورهبانات ابتدعوها ما كذبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعاوها حق رعايتها وقال الله جعل أمنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله فهنا نشر العلم قسم لظهور البدعة ورفعة او رفع لعلم السنة فهذا كله حسنات يدرأ بها السيئات هذا كله حسنات يدرأ بها السيئات قال قال ويدرؤون بالحسنات السيئة اولئك لهم عقب الدار اولئك لهم عقب الدار قال المعباس رضي الله عنه رضي الله ان في قوله اولئك لهم عقب الدار قال أقباهم الجنه اي يصيرون إلى الى الجنه ولك ان تلتفت إلى البديع هنا من الفصاحة والبلاغه قال اولئك اسم اشاره البعيد وهذه معناها لعلو مكانتهم عند الله جل وعلا لعلو منزلتهم عند الله تدافع عليه فهم في اعليين أعلى وهم في منزله عاليه وهم يقتربون من رب من رب البريه سبحانه وجل جل في في علاه فهنا عبر عنهم بقول اولئك اشرائ اولئك دلاله على علو المنزله علو المكانه رفعه القدر والشان عند الرب الجليل سبحانه جل ذلك قال اولئك بعيد انت لا بد ان تمده هنا وبصرك الى السماء قال اولئك اولئك لهم عقبه الدار عقبه الدار الذي قال عقبه هو الذي قاله المعباس يعني عقبههم الجنه يسرون إلى الجنة الجنه فقد شرذ هنا سرد الله جل وعلا الصفات التي من تحل بها كان من اهل الجنه وليدخل من اول وهله قد وقد لكن الغالب ان يدخل اول وهله منها اولا العلم من أول هذه الصفات التي سردها وهي خاتمة النبيين وهذه الصفات التي سردها الله جلال شعلا يبين لك أن من تحلى بهذه الصفات ما قاله إلى الجنة عقباه الجنة أولا العلم في قوله جلال شعلا أفما يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمنه أعمى ثانيها الوفاء بعهد الله وعدم نقد الميثاق الثالث والذي وايضا وصل ما امر الله به ان يوصل وايضا خشيه الله لا وما خافت سوء الحساب ولمن خاف من قام ربي جنتان ثم ختم بهذه الصفات الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرون احداث ساء ولكن لهم عقب الدار تصيم هذه خلال أن يضر السيادة بالحسنة وفيهم أيضا الاتمام بإقامة الصلاة والنفق على الغير مع صبر والتقاء والجلال فهذه الصفات التي من توفرت فيها هذه الصفات كان من أهل الجنة أولئك قال أولئك لهم عقبة الدار وهي الجنة جنات فسرها وكأن سائلين يسألوا يقولوا ما هي عقبة الدار قال قال جنات عدن يدخلونها ومن صرح من ابائهم قال جنات عدن جنات عدن عدن العلماء يقولون عدن هي العدن هو الإقامة جنات عدن يعني جنات المقام فلا تحول عنها بحال من احوال لا تفنى ولا تبيد بل هي يكون يكونون خالدين فيها مخلدين في نعيم ابدي سرمدي الخلود في الجنان وهذه قال الله دعاء علاب لا يبغون عنها حول قال لهم فيها, لهم فيها لهم رزقون فيها بكره وعشيه قال جنات عدن وقيل عدن عدن هنا هو قصر من قصور الجنه قصر من قصور الجنه وقد ورد حديث عن عبد عمر بن عمرو بن العاص جاء منقوفا مرفوعا في المسند على أن يعني جنات عدن, عدن هي قصور قصور قصور يعني قصور رائعه في الجنه وهي وهي, جنة وهي الجنة التي يدخلها فقراء المهاجرين او قال اول ما يدخل جنه جنه عدن دار المقامه دار الخلود او قصر من قصور فيما فيه من الاعاجيب قال اول ما يدخل جنه هم فقراء المهاجرين هم فقراء المهاجرين وفقراء المهاجرين الذين وصفهم الرسول يسد تسد بهم الصغور تسد بهم الصرور وتغضى بهم الحوائج وتنصرون بدعافائكم فهؤلاء هؤلاء, هؤلاء لهم عند الله قال عندما مر من سلم على اهل الصفه ومجلسونا لا طعام ولا شراب ولا ماء يعني لا لا كساء ولما دخلوا اي مره متقلدي النمار يعني اساءه ان رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتمعر وجهه وقال تصدق رجل بصاع بري بصاع شعيري حتى اتوا جميعا تتابعون بالصدقه للفقراء المهاجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن فقراء المهاجرين قال يتقوم الجنة قبل بخمس بنص يوم في رواب خمسمائة عام ومر عليهم ذات فقال لهم لو تعلمون ما لكم عند الله ذا في هنا لتمنيتم أن تكونوا كذلك وفق ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جنات عادين قالوا يا جنات هتدخلها فقراء أول ما هتدخلها فقراء المهاجرين تصد بهم السغور وتغضى بهم بيم الحوائج قال جنات عدن يدخلونها يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم وهذا من الله فضل ونعمة على العبد بأن العبد إذا ارتقى منزلة عالية وكان مقربا من مقربا من ربه جل جل في علاه وكان ذا مكانة فإن الله جل علا لكرامته عليه يلحق به أهله وإن كانوا في درجات أدنى وإن كانوا في درجات أدنى فيرفعهم إلى درجته حتى, حتى ينظرون إلى ذلك فيقولون دون نقصان درجة من كان, من كان في درجة العلو فإن الله يجمعهم, يجمعهم به ويجمعه بهم كرامة له لما قدم لله جل, جل في أولاه قال الله تعالى الذين امنوا واتبعاتهم ذراتهم بايمان الحقنا بين ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فهنا في قولي جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم وهذه في قولي من صلح يعني كان صالحا لدخول الجنه والجنه لا يصلح لها إلا المؤمنون الجنة لا يصلح لها الا المؤمنون لقول الله على قولنا سلام لا يدخل الجنه إلا نفس مسلمه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه ولقول الله جل الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله لا يغفر ان به ويغفر ما ذلك لمن يشاء سبحانه جل, جل في علا قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وازواجهم وذريتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب الملائكه عليهم من كل باب وهذه قال ابن عباس يدخلون, يدخلون عليهم الملائكه بتحيه من الله تبارك وتعالى والتحف والهدايا فانهم يدخلون عليهم بالهدايا ويدخلون عليهم بالسلام وان يهشوا يبشوا فيها ما فيها من السعاده والسرور لهم بان ملائكتهم اكرم خلق الله على الله تبارك وتعالى وخير خلق الله صلى قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هؤلاء هم اشرف خلق الله وقد ورد في الاثر بانه قالوا قالوا, قالوا عندما قال الله تبارك وتعالى اذهبوا فسلموا على هؤلاء فقالوا نحن عبادك ونحن ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لما اثرت هؤلاء علينا لما اثرت هؤلاء علينا وقد بين الله تبارك وتعالى بانهم عباد الله تبارك وتعالى افرده بالعباده في دنيا الفتن والشهوات والشبهات أفرضوه بالعبادة وعضوا بالنوارك على على ذلك لذلك رفعهم الله في ألله لذلك الملائك ينصاعون لربهم وينقادون ويذهبون فيلقون عليهم السلام يدخلون عليهم من كل باب الملائكة يدخلون عليهم من كل باب وإذا دخلوا سلموا عليهم سلام عليكم قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم وهي بحية الإسلام والمعنى هنا الله السلام والمعنى السلام عليكم يعني يعني الله عليكم أي الله على حذكم فإن الله يحفظكم واحفظ لكم هذا النعيم واحفظ لكم هذا هذه السعاده وهذا السرور واحفظ لكم مكانتكم واحفظ لكم كراماتكم فهنا سلام عليكم. السلام عليكم نقول السلام واسمي اسمح لي ان انسلم لما سمع ابن مسعود يقول كانوا كانوا يقولون السلام على الله السلام على الملائكه السلام على جبريل فقال ابن مسلم لا تقولوا السلام على الله ان الله هو السلام لا تقولوا السلام على الله ان الله هو السلام سبحانه جل في علاه سبحانه جل سلام في بمعنى السلام عليكم سلام عليكم يعني الله عليكم بحفظه وكلمه ورحمته وعناياته سبحانه جل في علا السلام عليكم يعني سلمكم الله هذا دعاء دعاء طعله وهذا الاقرب سلمكم الله من كل من كل شر ومن كل ضر سلمكم الله سبحانه جل في علا سلمكم الله من كل نقص ومن كل عيب وهم إذا دخلوا الجنه الله علا يجعل لهم الكمالات وينفي عنهم كل نقص وكل, وكل عجل على اخوانا على سرور المتقابلين اللهم ارزقنا جميعا الجنة يا رب العالمين اللهم ارزقنا الجنة وارزقنا العمل الذي يخلقنا من الجنة يسأل الله ان يجعلنا بجوار النجس سنة في الضغط الأعلى ولا ننزل عن ذلك أبدا قال أولئك لهم وقب الضاء جنة عدم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواريهم وذروريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم الباء هنا باء باء السببية صحيح؟ يعني بسبب صبركم وهذا كان في قول الله رفعلا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فالباء هنا سببيه هنا سبب يعني سلام عليكم الملائكه تهشوا وتبشروا بوجودكم وتسلموا عليكم بما قدمتم من خير ومن عباده لله دلى في علا في هذا بال بما قدمتم من العبادة لله دلى في علا فلكم, فلكم الجنات والنهر ولكم الضرع والثمر ولكم الخير كله من الله جل, جل فعلا شكرانا من الله لكم ولعبادتكم له في الدنيا قال قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبة الدار فنعم عقبة الدار, الدار والجنة كما قلنا إذن هنا الله تعالى يسلمهم سلام عليكم يسلمهم من كل شر من كل, من كل نقص يسلمهم مما يحدث من أهوالي يوم القيامة في عرصات يوم القيامة يسلمهم عند البحث والنشور فيسلمهم الله جل جل في علا سلام عليكم هذا سلام من الله عليكم يسلمكم من كل شر والدر قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يعني نعم الدار هي دار الجنة وهذه نعم عقب الدار وانت بذلك تكون قد اسلحته وانجحته بل انجاك الله من النار ودخلت الجنات في قولي سلام عليكم بما صبرتم اختلف العلماء على الصبر المقصود بما صبرتم صبرتم على ماذا صبرتم على ايش فقالوا في اقوال من صبرتم بما صبرتم على طاعه الله بما صبرتم على اوامر الله من إقامة الصلاه واتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان من صله الارحام من النفقه من غير ذلك مما امر الله به فإن كان امر الله به في امر الطاعات اذا قال سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بسبب صبركم على طاعات الله جل في علا وقيل سلام عليكم بما صبرتم يعني صبرتم عن شظف العيش والفقر واحتملتم ذلك وتركتم الغنى وأيضا شرح الغنى فكل إنسان له مواصفاته وسمات ممكن يصل بها إلى أن يكون أغنى الناس لكن القيم منوطة بالإنسان تظهر اخلاقه الغرض قال سلام عليكم بما صبرتم السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار الجنة فنعم الجنة لا, لا تبأس فيها ولا بأس فيها لا, لا ظلم فيها لا حقد فيها لا غل فيها ايضا لا جوع فيها بل فيها المتعة السرمضية الابدية ويمتدى الامر فيما كما قلنا في مسألة المساله الثانيه الا وهي تتبين الاشياء قال الذين نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه ولقطعوا ما امر الله به ايوصوا رسلنا في الأرض وذلك لهم اللعنه ولهم سوء الدار مقابل لقوله تعالى الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا هنا فيهم والذين نقضوا عهد الله من بعد من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ايو ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة وهم ولمسوا الدار كما قلنا بضدها تتبين الاشياء في قولي السلام عليكم من مسرتم من مسفرتم في نعمه عقبه الدار قال بازل كارض فاء والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي قال مقاتل في قول الله تعالى والذين ينقضون الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي قال نزلت في الكتاب نزلت في أهل الكتاب بأن الله جل فعلا أمرهم وأخذ عليهم العود والموافق ولكنهم خلفوا كتابه ظهريا وعزاك الله تعالى في غير موضع بين خيانة أهل الكتاب لله جل فعلا بعدما أخذ عليهم العهد لحفظ كتابه ونشره بين الناس وتعليم الناس لكنهم يعني بعد ذلك كانت منهم الخيانة لله جل فعلا كما قال الله جل فعلا فَاتُبِعُوا قَوْلَنَا فِي أَمْرِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَالِصًا قَالَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَهَذَا مِيثَاقُ الَّذِينَ تَكَلَّمْنَا عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ نَقَضُوا الْمِيثَاقَ نَقَضُوا عَهْدَه قَالَ وَإِذْ أَخَذَ, وإذ أخذ ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمان قليلا فليس ما اشتروا إذن في قولي وإذ أخذ الله مثاقا الذين أوتوا الكتابة لا تبيننه للناس ولا تكتمونه هذه فيها جلا بجلاء على هؤلاء الذين نقضوا العهد والمثاق مع الله جل في أولا والمسألة لو نزلت في الكفار كما قال مقاطر فإنها لا تخصص فإنها لا تخصص وقد قلنا قبل ذلك العبرة وعم الله بلا بخصوص السلام والذين ينقضون عهد الله من بعد مفاقه وقيل المسألة عامة في كل في كل أهل الإسلام في كل مكلف بأنه إذا, إذا نقض العهد والمفاق فعليه العقاب في هذا الباب فيدخل في ذلك أهل الكتاب وأدخل في ذلك المنافقون وأدخل في ذلك المؤمنون فكلهم على سواء نس الايه وان كان الاقرب بانه اذا بن عباس, عباس في مقاله بن الباب الاكثر في قوله والذين ينقضون عهد بعد ميثاقه انها عامه في الكتاب في هذا الباب ان من امره الله تعالى بالاستمساك بكتاب الله تعالى فناقض العهد الله تعالى وقد امرهم بالبلاغ الله تعالى امرهم بالبلاغ وكما قال صلى عني ولو ايه فهذه في كل مكلف انه اذا اخذ الله عليه العهد في امر ما فنقضه فانه ينزل تحت قول الله العلي والذي ناخذ عليه العهد بعد ميثاقي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل وقطع الوصل كما قلنا اما ان يقطع الوالدين او يقطع الرحم وقطع الرحم من الكبائر واعظم الطاع بعد التحيد البر الوالدين قد ربك أن لا تعبدوا الا ا سيقطع الود ويقطع ما امر الله به ان يوصل بسبب المرأة ممكن الرجل يقطع أمه بسبب زوجته ممكن الرجل يقطع أباه بسبب اولادي الغالب المقصود يعني هذه كلها معايب كثيرة يمكن الإنسان أن يفرضها بمجلد كامل يتكلم عنه ولان المجتمعات بأسئلها لم تنضبط بهذه الضوابط المهم والغالب المقصود أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل يقطعون ما أمر الله بيه أن يوصل أمر الله يرعى بالوصل به بالصلاة بالصلاة العظيمة بالصلاة ومن قطعها فأكون قد قطع ما أمر الله بيه أن يوصل وبذلك أيضا هو قطع قطع القطع قاطع ما أمر الله بوصله كبر الوالدين او بر الأرحام فهذا أمر الله بوصله فهو يقطع ويخالف ما أمر الله به فيقطع ما وصل فيكون قاطعا للرحم يكون فاجرا متجرئا على أبويه يكون قاطعا للصرة بينه وبين أخواته يدخل تحت, تحت قول الله على ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدونه في الأرض يمكن أن يقال أيضا في المعنى الثاني ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الصد عن سبيل الله الصد عن سبيل الله هو قطع لما أمر الله به أن يوصل فهنا والصد له أنواع وأطياف يعني ممكن يصد عن سبيل الله ويدعي بأنه مخالف للمذهب والمنهد يريد نحن عليه طب هل مفتدع لا مش مفتدع طب إذا كان مخالفه مش مفتدع فلما تعديه لما تصد عنه الناس الصد عن سبيل الله هو قاطع أيضا لما أأمر الله به أن يوصل. فالصد عن سبيل الله سواء كما قلنا من التحذيري سواء من التشهيري سواء من التعريض بالمدارس من أجل أن يجلس فيها أحد فهذا صد عن سبيل الله هذا ينزل تحت قول الله على فعلها ويقطعون الذين يخذعون عهد الله من بعد يثاقله ويقطعون ما امر الله به ايوصل فقد امر الله تعالى بالوصل في هذا الباب وايضا الوصل بين بين بين رحم العلم بين اهل العلم فمن يا قطع القطع ينزل قطعا ينزل تحت هذه تحت هذه الآية كما بينا في وصل الصحابة والتبعين وتبعي التبعين لعلمائهم وإلى مشايخهم ومن علموهم فهذا الوصل محبوب لله لفعله هو يصل ما أمر الله به أن يوصل فإن لم يفعل فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل وأعظم القطع الجفوة التي يجعلونها بين, بين أهل الإلم وأيضا أعظم القطع هو القطع في العلماء لأن به إسقاط الشريعة واعظم القطع هو القطع في علماء الشريعه لانه بها علماء الامه لان بها اسقاط الشريعه تسقط, الشي... تسقط الشريعه تسقط العلماء ناقص عند الايه اذان اذان الام عند الايه وناخذ الفراغات المحبطه سبحان سلام هو القطع في علماء ان الشريعه علماء الامه لان بها اسقال الله جل وعلا الشريعه هو لما فوائد الاخلاص في العباده وجوب هذا الان نقف عند الايه وناخذ الفوائد المستنبطه نعم من حسن عباده المر اتباع السياب الحسنه من حسن عباده المر اتباع السياب الحسنه حرمة, حرمة بيع أم الولد بدون ولديها أو حرمة التفريق في البيع حرمة التفريق في البيع لكن من وين هذه الفائدة؟ طيب أنا أقول عشان الوقت طبعا عشان فيها هو من قول الله فعلا جنات عنه يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزوديهم ودرورياتهم نعم الله جعله على ألحق أبناء بالأباء في الدرجة كلامة لهم وهذا من فعل الله لا شعلها إذن هذا أن التفريق لا يدوز لو فيها أسئلة فالضبط امبارح ليله النهارده مش انا سامعينهم صلاه اول اخونا احمد يقول نسي واجب في الصلاه ونسي سجد للسهو وخرج من صلاه مع حكم صلاه لو لو لو في فهمي نسي نسي واجب ذلك لذلك ركع ده على اقلام الحنابلة يعني نسى الركوع مثلا او سجدة من السجدتين ورمى سجدة سهو مشى لم يتم في قريب الوقت هذا الركن فصلاته باطله وعلي ان يعيد الصلاه دي ما تقول هل إذا مال الإنسان إلى عباده معانا دون دون اي شيء دون اي شيء اكمل الدكتور شمه تقول ما درجه تصحيح حديث ساج هل دون جد حديث هذه دون جد الحديث اطل فيه ضعف على قول بعض العلماء لكن حق انه شواهد يتحسن بها فهو على درجة الاحتجاج ثلاث جدهن رد دد وهذا جدهن رد الطلاق والعطاق والنكاح فالصحيح الاحتجاج به وإياك نسأل الله أن يحفظك يا اختصار نسأل أن يشكر لك وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال جديد الجنة أسكين. ورفع الله مقامك ورفع الله مقام الجميع واستعملنا جميعا لرضوانه حفظك ربي أحمد وإزاك الله الجنة سأل الله أن يستعملنا ويأكسي مرضات يعيد على في مرضيه ونسأل الله ان يسبب كان هذا الخير ما حينا أبدا على قول حنبلة لو ترك وادبا عمدا ولم يأتي به طبط الصلاة يعيد الصلاة الحديث كان من زهيد لا أعرف لا أعرف لو مال إلى القرآن أكثر من الصيام هي عباده إذا وجد نفسه في عباد معينة فليسرع كالسهم فيها وزاك عام الخطاب قال له قال من بورك له في طاعة فليعبد عليها بالنواد عبد الوليد يقول لو عليه قضاء على الأحناف كيف القضاء مع السؤال الغير واضح يا شهر عبد الوليد رب يا أهل القرآن يحفظكم ويحفظ بكم ونسأل الله أن يشكل لكم وأن يجمعنا جميعا في تنات ونهر في مقاعد الصدق عندما يجيب مقتدر الله أنفاسك ما يعني قطعت عننا ويعني ويعني حقا استوحشنا البعد حفظكم ربي ودعا الطاعة قرينة لكم أي باقي السؤال يا دكتورة ما وصلني باقي السؤال السؤال الذي أمامي الآن على ما أرى في الهاتف سؤال حضرتك ما ضرق التصريح الحديث وهل وهل ما فيش حاجة بعدها لم أرى ما بعدها اكتبيه مرة ثانية حتى أجيبك عنه قبل أن يخيم الصلاة حظك رب إحسام أو إيهاب زواجكما زواجها مباركة نصر عليكما نساء الله الكريم ذلك كيف قضاء مع الصلاة يعني إيه قضاء مع الصلاة يقضي حجب حالي يقضي حجب حالي وإياكم أكمل يا دكتور السؤال أنه مواصلني يعني وهل الجزء الثاني لم تصلني أكمليها حتى أوليك قبل أن يقوم الصلاة اه ماشي ماشي بس طب اسمع ضع, ضع على الباب هذه عشان ما يغلق عشان لو جاء تناديني فأستأذنهم عندي عشان ما يكون من اي نعم هاته فتناديني فهاته صار فرده عده شهور يقضيها يقضيها حسب حالي يا شيخ ابو الوليد يقضيها حسب حال أين باقي السؤال حضرتك مربي يحفظ عليكم ويسر عليكم امركم فانتهت الاسئله كل طيب ماشي اخذ انا أ... وهل هذا يتعارض مع اشتراط القاضي بالطلاق من اشراط القاضي الطلاق ما معنى اشراط القاضي يعني يشترط الطلاق لو اشترط الطلاق فيمتع في انكاح باطل لو اشترط الطلاق فيمتع و... و... و... لكن لو ادمر الطلاق الزواج من الطلاق على قول امام اربعه انه صحيح والتفصيل هذا إن شاء الله نفصله سبحانك الله من ربنا بحمدك أشهد أن لا لا إلا أنت أستغفيرك وأتوب إليك جزائكم الله خير لزا. السلام عليكم وحسنا وبركاته